قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ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 Faman ibtighawara azalik fāulā ikhum al-ʿadūn wa amanatihim wa ahdihim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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عَنِ الخلق غافلين وأنزلنا مِنَ السماء مَاءً بقدر فَأَسْقَيْنَا في الأرض وَإِنَّ عَلَا ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَإِنْ شَاءَنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وان لكم في الانعام عبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون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 Ma bi hadhafi fi ba a a a illa a a a a a a a a فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها, فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبُّ أَنزَلَ مِن سَكِينَةٍ مُّبَارَكَةٍ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ تلين، ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أ تتقون.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 يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بَشَرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ai أَنَّكُمْ إِذَا nakkum i تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ behu aid لِمَا an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 Kolla maġġa, aum, ma tabua, suoluha, kadabo. Faat barna, barda, aum, barda, aum, aum, aahadis.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 وَجَعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً joo, joo, رَبْوَةٍ joo, joo, joo, joo, قَرَارٍ ومعين. يا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 والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين لَا بربهم لا يشركون والذين يؤتون ماءة وقلوبهم وجلة وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ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 اذ كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون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 إذا فتحنا عليهم بابا ذَا عذاب شديد ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا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 من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أَفَلَا تذكرون قل man Rabbu al-Samawati al-Sab'iy wa Rabbu al-Garsh al-'Azim, sayyqulun lil Allah. Qul kulli In kuntum teglemun, seyqulun Allahu, qul fa anna bal ataina hun bilhakq, w inna lakadibun, Allahu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 عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب مَا تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا هُمُ الَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا لَكَ وَقُرْرَبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَمْ زَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيْحَضُرُونَ إِذَا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 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضار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 hän on tällainen, joka on yksi ihmisistä, jotka ovat yhtä kuin me. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صوروا أنهم هم الفائزون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 افتحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق